بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن في الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله ا واحدا ان هذا لشيء عجيب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 وَمَا يَنْظُرُ هَا إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عِجِّلَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ Yusubir atas apa yang mereka katakan, Wazkur abdina Daud azal Aidi, Innu awab. Inna sakhrna al jibal ma'hu yusabhn bil ashshiy wal ishraq.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 Kasban bagaibagian, atas bagian, fahkum bainana bilhak, walai tushtuk wahdina ila sawa al sirat.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 وَإِنَّكَ لَفِي خِلَقٍ مِّنَ الْخُلَقَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَنَدَاوُدُ انَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكعا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبَ يَا دَاوُودُ إِنَّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ وَالنُّذُرُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Aman jadilahin yang amanu, dan amil salihat Kekal mufsidin di bumi. Aman jadilahmu kafur. Kitab yang kita turunkan kepadamu, dan setiap orang وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَاءَ وَحُسْنَ مَآبِ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكُبْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 وَذْكُرْ إسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنٌ مَآبٌ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَحَةٌ لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات قرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد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 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذرون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 ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طير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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَظْرِنِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُظْرِينِ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ